دع الأيام تفعل ما تشاء وطب نفسا إذا حكم القضاء ولا تجزع لحادثة الليات في الدنيا بقاء وكن رجلا على الأهوال جلدا, جلدا وشيمتك السماحة والوفاء والوفاء والوفاء وان كثرت عيوبك في البرايا وسرك أَنْ يكون لها غِطَاءٌ يغطى بالسماحه كل عيب وكم عيب يغطى تقويه السخاء ولا حزن يدوم ولا سرور ولا بؤس عليك ولا رخاء ولا ترد الاعادي قط ذلا فان شماته الاعداء بلاء ولا ترج السماحة من بخيل فما في النار رزقك ليس ينقصه التاني وليس يزيد في الرزق العناء اذا ما كنت ذا قلب قنوع فانت ومالك الدنيا سواء بساحة المنايا فلا أرض تقيه ولا سماء وأرض الله واسعة ولكن ولكن إذا نزل القضاء ضاق الفضاء, ضاق الفضاء دعي الأيام دعي الايام, دعي الأيام, دعي الأيام, دعي الأيام تع الأيام تغدر كل حين ولا ولا ولا ولا ولا, ولا